إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نمقمد الرسول أشهد أن مقمد رسول الله هيا على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 ايانا الفناء الله مؤثمر الله مؤثمر